ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في الدين بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس عباد الله فيقول الله تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ب بدر وانتم اذله ففتح الله لعلكم تشكرون عباد الله الله سبحانه وتعالى في سوره ال عمران ايه 223 انا اسمع كمواجهه مت محمد صلى الله عليه وسلم Namaswahaba wote kwa ujumla wa laqad nasaraakumullahu bi-Badr hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupeni ushindi akakunusuru kwenye vita vya Badr wa antum adilla ay mustad'afun wadhālika liqillati 'adadikum kipindi hicho mlikuwa wadhalili kipindi hicho mmekuwa wanyonge kwa sababu idadi yetu ilikuwa ndichache sana kunako idadi ya makafiri kisha akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala الله mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala bif'li al-awamir wastina bil-nawahi kwa kufanya maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kujicheka mbali na makatazo سبحانه وتعالى. ili muweze kushukuru neema Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala wa na wakumbusha neema ile kubwa kubwa waislamu kipindi Allah subhanahu wa ta'ala amewapa ushindi لكن vita vya وتعالى na kipindi hicho waislamu walikuwa ni na wa ni wengi lakini Allah subhanahu wa ta'ala وقعت غزوة بدر الكبرى في صبيحة يوم الجمعة السابع عشر من رمضان من السنه الثانيه للهجره في في بدر في متوكيا كاتكا اسبوعي سيكو يا جمعه تاريخ 17 رمضان موقه 2 هجريه نتزاما عقوبه الله سبحانه وتعالى سيكو هي ييمابطانا نا سيكو يا ليو رمضان هي ييمابطانا رمضانيا يا موقه 2 في ذا vilikuwa mwaka wa pili hijiria tarehe 17 mwezi wa ramadhani ilikuwa ni asubuhi siku ya jumaa na leo tuko tarehe 17 siku ya jumaa mwezi wa ramadhani mwaka wa 1447 tukio hilo lilitokea kipindi kama hichi aibadallah qala lihafid ibn kathir rahimahullah ta'ala ibn kathir Allahu wa huwa sahih 'inda ahli al-ma'azi wa al-ziar ma hiyya tuqaulu sahih li kwa wa asira apa na uzuni ambao umezunguzia kuna ko sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa vita ya badri asubui siku ya wa qala ibn barri ta'ala Günevire al-hafiz Ibrahimi bin Barri rahimahullah ta'ala qasama kanat ashraf ghazawatihi sallallahu alayhi wa sallama wa a'zamaha hurmatan 'inda Allah wa 'inda rasulih sallallahu alayhi wa sallama wa 'inda al-muslimin bila shaqfi tahidiya badri ilikuwa ni vita vitukufu sallallahu alayhi wa Bali vita ambavyo vilikuwa na dhimma kubwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala عليه الصلاة والسلام na kwa Waislamu wote kwa ujumla al-Kubra حيث قتل الله صناديد قريش Katika vita hivi vya Badr ni, ni vita vi vi ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaua wale viongozi wa Quraysh wale viongozi wao wa adhhar dinah Allah subhanahu wa ta'ala kwa vita hivyo akadhihirisha dini yake wa a'zahu Allah min yawmayth nasifu في Allah subhanahu wa ta'ala akawa amutukuza uislamu wa kanat badr fi sanati رمضان min alhijra vita hivi vya badri ilikuwa ni pili min ramadhan ramadhan katika siku ya jumaa asubuhi wala safi ga zawatihi sallallahu alaihi wasallama ma yaadilu biha fi al-fadl anasema ibnu abd al-rahman rahimahu allah taala na akuna at-kafita ambavyo mtume alaye salatu wassalamu amepigana ambavyo vinalingana katika ubona na vita vya badri wa na wala vya badri illa ghazwatul hudaybiyah isbaqa vita ya hudaybiyah haifkana tiba'ata au mi'ata ar-ridwan wa dhalika sanatu 60 min al-hijrah wa sababu kunya vita ya hudaybiyah nisibu ambayo masahaba walimpa ahadi mutumma alayhi salatu wa salam kunnusuru na kipindi hicho nilikuwa ni mwaka wa 6 اما سبب الغزوه امن يفي سباب ياف ذا بلغ رسول الله عليه الصلاه والسلام ان عيرا لقريش مقبلة من الشام على راسيها ابو سفيان سقر حرب في 30 او 40 من قريش وفيها أبوال عظيمه نتم عليه الصلاه والسلام ذلم فيك يا خبري وقومنا ukapo nyangamia unatoka sham ukielekea makkah na ambaye alikuwa anaongoza msafara huo ilikuwa ni abu sufian kabla ya muslim radiyallahu ta'ala anhu ambaye na alikuwa na watu 30 au watu 40 katika makuraish na katika msafara huo palikuwa mali nyingi sana za washirikina wa makkah wa hiya في غزوه الغشير حين خرجت من مكه نا بلا شك مسفره هو او ما ليذه ذو الذين انبثم عليه الصلاه والسلام الي وكان غس تفوت في حياه الغشير كبين مسفره هو ulikuwa unatoka كما kama alfataata ibn hisham rahimahullahu taala kun sirah yake nadha rasulullah sallallahu alayhi wasallam ashabahu إلى alkhuruj muntumi عليه wasallatu wasalam akaawa amwaimiza maswahaba zake kutoka ili wakachukue msafara huo wasubue mali za washirikina fakala lahum mtume alayhi salatu wasalam akawaambia maswahaba hathihi airu quraish hakitauni msafara wa huo kuna mali zao fa'ru la'alla الله yunfilqumuha huwa inda Allah subhanahu wa ta'ala akakupeni mali zao الله Allah wa amara Rasulullah alayhi salatu wa salam man kana dhahruhu hadira bin-nuhum ummu salatu wa salam kila yake hapo yake walam لها احتفالا بليغا من تيم عليه الصلاه والسلام حوظي عند الفساجو وسباب امتادا اي مسفراوله قبل هاجفكا اكوامبيا مسحابه كلا امباي انغاميا قريب بس اتكوينغاميا yake ili tuweze kufuta msafara huo li anahu kharaja musri'an kwa عليه الصلاه والسلام akatoka kaenda haraka ili aweze kuwahi msafara huo raw alimama muslim fi sahihi an anas bin malik radhiyallahu ta'anhu qala imam muslim rahimahullahu ta'ala amepokea kuna sahihi yake kutoka kwa bin malik allah amridhiye kuwa amesema sallallahu busaisa عليه الصلاه والسلام akamtuma bwana umoja busaisa ili aende aende kuchunguza aende kufanya upelelezi yan dhuruma salat ayr abi sufyan atizame msafara wa abi sufyan unafikia wapi faja'a wama fil baiti hadun ghairi wa ghairi rasul allah sallallahu alaihi wasallama anas baada ya kwenda kufanya upelelezi akawa amerudi nyumbani na nyumbani hapokuwaje yote isipokuwa mimi na mtume sallallahu alaihi wasallama قال فحدثه الحبيب كشاف ابو سفيان اكوا ام موليزه عليه الصلاه والسلام هل مسافره وابو سفيان فخرج رسول الله عليه الصلاه والسلام فتكلم متوم عليه الصلاه والسلام اكوا ومتoka naanza kuzungumza فقال اكسم عليه الصلاه والسلام إن لنا قلبا اي شيء ان نطلبه حيث كسيي تنا جambo ambalo tunalitafuta faman kana dhahruhu hadirun falyarkab ma'na yuri ambay ngamia yake yuko karibu basi apande aende pamoja na sisi fajaa rijalun yata'dhununahu fi dhahranihim fi 'uluw almadina ba'da ma sahaba wakaanza kumwomba kum alayhi salatu wa salam ili awalusu waende kuchukua ngamia zao na farasi zao faqala la muntumi yakwambia hapana illa man kana dhahruhu hadirah isipokuwa yule ambaye anaangamia wakati hapa taribu basi atakuwa angamia huo fantala rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu muntumi alayhi salatu wasalam akawa anaongoka na masuhaba zake kharaja rasulullah alayhi salatu wasalam bid'a Asha rija awratlan nbtu alayhi salatu wasalam akawa ameondoka na masahaba zake wakiwemo muhajiruna waliofanya hijra kutoka makkah kwenda madina wakiwemo na answar ambao ni wa madina masahaba wote kwa ujumla walikuwa na 310 bid'a kuanzia tatu hadi tisa. walikuwa masahaba wadhi yao na 310 kuanzia tatu hadi tisa. Rawan الإمام al رحمه rahimahullah ta'ala fi sahihi an Al-Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu qala Imam Al-Bukhari amepotea kwa sahihi yake kutoka kwa Al-Barra ibn Azib Allah amridhihi kuwa amesema kunna natahadath anna ashababadrin 310 wa bid'at 10 tumeyokuwa kuzungumza kuwa وفي روايه الامام الترمذي ان تطوته وامام الترمذي و13 تلقط نسمعوا مساحبه اللي حضروا في غزوه بدر واليكون 313 عبد الله وكان مع المسلمين 70 بعيره يتعاقبون عليها كل ثلاثه على بعير واسلامه وتههجمله اذاده 313 واليكون 970 Walikuwa wanashirikiana watatu kwenye ngamia moja. Mmoja watatu anatokanga mia moja, anapanda gamia, ikiwa ngamia isafika mbele, mwingine anatoka anapanda, watatu kwenye ngamia moja. Waamatuhum na ala na wengi wao walikuwa wanatembea kwa miguu yao wa farasun wahid nadhnabili walikuwa na farasi moja li ibn amr radiyallahu ta'ala anhu farasiya miqdath ibn amr radiyallahu ta'ala anhu kuwislam walikuwa 313 walikuwa na ngamia 70 walikuwa na farasi moja pekee yake kwenye vita vya badhri abdallah rawahu al-imam ahmad fi musnad bi sanadin hasan ibn ta'ala anhu amepokea أحمد Ahmad kwenye musnad wake kwenye عبد الله <سؤال> nzuri kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud Allah amridhiye amesema kuna yaumabadrin kullu thalathatin ala ba'irin kwenye vita vya badri kulikuwa watatu tunapanda ngamia au ngamia mmoja peke yake au kulikuwa في kwenye vita vya عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال فينا ابنك ابو امام احمد في مسندي واكي كتب عن علي بن ابي طالب الله امرضيه انه ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد فمن يؤتي امباي alikuwa na farasi miongoni mwetu kwenye vita vya badri isipokuwa al-miqdad peke yake ibadallah sara rasulullah alayhi salatu wa حتى باو بأ حتى بلغ الروحاء نتمي عليه الصلاه والسلام اكتحوا جيشي لكي ما وقف في قسما فنزل بها نتمي عليه الصلاه والسلام اكا وامتوا الصيمو ثم ارتحل وصار كشان نتمي كانغليا مسفارا واك فلما قرب من الصفراء ولما فيكا سمو امباب ينايتوا بس بعض ابن عمرو الجهني waadi ya ibn abi rahba nbtu alayhi salatu wa salam akawa amemtuma basbasa pamoja na adi ibn abi rahba radiyallahu taala anhumah ila badr akawa tuma waende badri yatajassasan akhbar al-ayr ili waweze kupeleleza na msafara unafikia wapi thumma artahala rasulullah alayhi wa salam alayhi wa salam akaendelea msafara wake akafika kwenye bonde ambalo linaitwa zifran wa huwa wadin qurbu wadiyasafra ni bonde ambalo linakuribia bonde la safra fanzara bibi walipofika pale zifran mtumia alihi salatu wasalam akawa ametua pale na masahaba falamma balagha aba sufian qaida al'ir makhraju rasulillahi alayhi salatu wa, wa, wa qastahu wakasi habari zilipomfikie Abu Sufyan ambaye alikuwa anaongoza msafara waangamia zile waashirikina alipopata habari hizo kwa mtume alayhi salatu wasalam anakuta kwa ajili ya kumshambulia istajara dhamdama ibn amr al-ghifari ila makkah mustasrihan liquraish bi-n-nasr ila ghairihim au ila ghairihim akawa amemwajiri bwana mmoja anaitwa dhamdama ibn amr الغفار akamtuma makkah ili aenze kuambia watu wa makkah habari hizo inyi wa tumejeshi waache kumnusuru na kunusuru biashara zao li yamna'u min muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabih ili waache kumnusuru na kumziwia khusus muhammad na masahaba zake wa balagha akawapelekea habari zire fanahdu musrin wa في makka wa kaja haraka ولم auabu من alkhuruj wa kaondoka wote pamoja wala myatahalaf min ashrafihim ahad siwa abi lahab hapo nyote ambaye amebaki kwenye viongozi wao isipokuwa وكذا وقت بالجمله اذ وقوا ابو لهب بكياقه دو اتاتش فوجا وبعض ما كانه الع... العاصب بن هشام ابن المغيرة سمي جاءت كمطما بون الذي ينطى العاصب بن هشام ابن المغيره وكان عددهم 1000 مق... مقاتل كبني حو وقت من مكه مدافيل ومكه والikuwa ادادي 1000 والله هو 100 فرس Walikuwa na farasi 100 moja, wa jamal kathira la yu'rafu adaduha na walikuwa na ngamia nyingi ambazo idadi yake hajulikani tafauti tofauti ya jeshi la waislamu na jeshi la makuraishi waislamu walikuwa 313 na 13 wana farasi moja peke yake wana sabini peke yake unakuja msafara Wawashirikina kutoka makkah وكيو لي 1000 ونا فارس 100 وانعاميه nyingi ambazo idadi yake yejulikani kama alivyotaja ibnu hisham kwenye sira yake habi dallah balagha rasul allah alayhi salatu wa salam khuruj quraishin liyamna'u ayrahum وَنَتُوكَ مَكَّةَ لِيَكُجَ كُنُثُرُ مَسَفَرَا وَاو نَكُنُثُرُ بِيَشَارَا زَاو فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ الْمُطِئَ أَكَاوَامْبَ أُشَاوِرُ مَصْحَابَا زَكِ فَتَكَلَّمَ الْمُهَاجِرُونَ فَأَحْسَنُوا مُهَاجِرُونَ وَكَاوَامْتُوا رَايْ زَاو وَكَزُغُمْزَ يَلُقُوا مَزُورِي ثُمَّ اسْتَشَارُهُمْ مَرَّةً ثَانِيَة كِشَأَ مُطِئَ أَكَاوَامْبَ أُشَاوِرُ ثَانِي مَرَّةَ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال امقتيا امام البخاري في صحيحه kutoka ابو الله بن مسعود الله سبحانه وتعالى امر ذي أم قال المقداد يوم بدر المقداد كنت فيتيا بدر ام سيمان يا رسول الله ايه متمموا الله ان لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى سيسي حتتوبمبيا سي. ووي kama hizi bani israeli walimwambia Musa ifa anta wa rabbuka faqatila nenda hapa Lakin lakini Lakin wa Allah nenda ونحن معك ناسisi toko pamoja na wewe fakay annahu thurya ar-rasulillahi sallallahu alayhi wasallama kana kwamba amekuwa tayari kisha tokewa na uonga hana tena uonga maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama wa fi riwaya kasipo keke mwingine akasema walakin walladhi ba'athaka bilhaqqi namwapa yule ambaye kakutuma wewe muhammad tutakuwa pamoja عن wewe ani amilika tutakuwa pande wako wa kulia wa وعن خلفك tutakuwa pande wako wa kushoto wa wa an khalfika na tutakuwa nyuma yako hata yaftah Allah alayka mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakupa ushindi na baada Allah thumma istashara rasulullah kisha mtume alayhi salatu wasalam akaendelea kuomba ushauri na sawahaba wa inna ma yuridu al ansar hapa mtume alikuwa na ansar na sawahaba wa madina wa ma wa kwa sababu wa pamoja na ili ma wa madina ta faqama ta'ala anhu wa qali سعد ibn Mu'adh Allah amridhi yakasimama akasema wallahi la ka annaka turiduna ya Rasul Allah wallah nadhan wa takhudhiya sisi aye mtume wa Allah faqala Rasul alayhi salatu wa salam ajak mtume akasema faqala Sa'ad radi ta'ala anhu Muhammad wa wa zahidna anna ma ji'ta bihi huwa alhaqqa tukashhidia an kuwa yale ambalo umekuja nayo ndo haqi wa afainat ala dhalika uhudana ala sam'i watta'a na tukakuba ahadikuwa tutasikiliza na tunasema Allah lima arad popote fana hnu ma'ka sisi tukopa pamoja na wewe kwa mtume alayesallatu wasallam akawa anapata nguvu kutoka kwa maswahaba ambao ni muhajiruna kutoka kwa maswahaba ambao falamma asbaha sallallahu al-17 min min sanati min sanati hapo ya siku ya Ijumaa tarehe 17 mwezi wa Ramadhani mwaka wa 2 Hijria wa huwa yauma wa huwa yaumul furqan ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amepambanua baina ya haqi na batil sawfa ashabahu mtume siku hiyo akawapanga masuhaba zake safa wa abda asfufahum mtume alayhi safa za masuhaba lake waqala lahum kisha akawaambia لا يتقدمن احد منكم على شيء حتى حتى اكون انا اذنه اسيم يote mbaye atatongea mbele mpaka mimi nimpe ruhusa masahaba wako wamepanda pale swafa wakiwa idadi ya 313 subhanallah wa aqbalat quraish na ma quraish wakawa hapo na jeshi lao kwenye kwenye kwenye uvivanza vya badri wabdaat ياخذ موضعها في من في ارض المعركه مقريش وكان ذاك تشقوا سمي yake كن ارض يا فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نتمي عليه الصلاه والسلام الي بواون مقريش نا اذا ديو نتمي اكسم الله اللهم هذه قريش فوي الله سبحانه وتعالى حكي هاوا لمقريش نواون قد اقبلت تاري ومسواسيل بِخُيَلَائِهَا بِخُيَلَائِهَا وَكِبْرِ شَأْوِهَا وَفَخْرِهَا نَكْتَفَخَرُ بِشَأْوِهَا تُحَاذُكُ حُقٌّ وَكُفْخَالِفُ الله وَتُكَذِّبُ رَسُولَتَكَ نَوَكْذِبِشَ مَطْمِي وَاكُ اللهُما الَّذِي وَعْدْتَنِي يَا الله نَغُومَا اُنِيپِ نُصْرَةَ أَمْبَايُ مِنيَاهِذِي makuraish walipoasili kwenye vita kwenye uwanja wa vita wana batil al mubaraza wakaomba al mubaraza bi maana wapigane wangu wawili kwanza makuraish jeusi la makuraish likaomba tunataka tuanze al mubaraza bi maana umoja atoke huko na mwingine huko wapigane ibada allah faqad rawal hakim رضي الله تعالى عنه انه قال ام إمام امام الحاكم في المسدرك كوتكوا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه هو انسمى فبرز عتبة واخوه شيبه وابنه الوليد من وراء المشركين وكتموا وحده ثلاثه وكتموا عتبة pamoja na gug yake فقالوا من يبارز kisha akasema ni nani ambaye atakotoka miongoni mwenu aje hapa mbele na umoja umoja hapa fakhara tafitiyatun min alanswar shababa wakatoka vijana wadogo kwenye kwenye kundi la answar kwa maswahaba wa نريد هؤلاء سي اتواتكي هؤلاء ولكن يبارزنا من اعمام بني عبد المطالب لكن تماطقه فاميليه يا عبد المطلب يعني سوديام fa qala rasulullahi alayhi salatu wa salam qum ya hamza qum ya ubaida qum ya ali nbtumi alayhi salatu wa salam afa mmwambia hamza simama akamwambia na ali simama simama hamza tu li utba hamza na وعلي aliun lilwalid na ali akawa mpambara na alwalid fa qatala hamza uktba hamza akawa mmuua utba wa qatala alwalid na ali akawa alwalid wa qatala ubaida na ubaida akawa mmuua shaiba wa rijla lakini فانقذه حمزه علي اليقطا مغو ومبايده حمزه علي وقenda kumsaidia wakamuua shaiba walipomuua shaiba wakamuokoa ubaida hata tofiya fi safra akawa amefariki wakati anarejea nyuma walipofika msimbo nakostafra ndio sehemu ودنا بعضهم من بعض واستدارت رحى الحرب وجد القتال بادا يا المبارز الويل ويلي جيش الكفريهنا وتي وكان ذا كبامانا جيش لاو اسلامنا جيش لا متافيري وشريكنا ومكه وكيو 1000 جيش لاو اسلامي 313 واخذ رسول الله صلى الله عليه في الدعاء انتم عليه الصلاه والسلام كان يانصحوا دعاء البخاري في صحيح عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امكته ابن عباس البكيه امام البخاري الله الله عليه في صحيح yake kutoka kwa Abdullah ibn Abbas Allah amridhihi kwa amesema inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala huwa fi qubbati alayhi akaanza kuomba akiwa kubba ay baitun sughir min al khiyam alikuwa ndani ya ya hema nyumba kisha alayhi allahumma inni ahdaka wa hey, allah kutekeleza kwa allahumma intasha la tu'bad la tu'bad ba'da al-yawm allah ikiwa kama utataka watu hawa wawe leo basi hautoaabudhiwa baada ya leo kwa sababu masahaba wako hapa kwenye vita ikiwa kama mtume wako atauwa na masahaba wako uwa allah subhanahu wa ta'ala ta'ala anhu hasbuka ya ala rabbik abu katika riwaya mtume aliomba dua mpaka juba yake kaanguka chini abubakari yakaza akamshika mtume mkono wake kumwambia inatosha ewe mtume wa allah tayari umeshaomba allah subhanahu wa ta'ala yakutosha thumma arafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam igfaa baada mtume Pata habari yenye kufurahisha we Abu Bakar. Haza Jibril, ada Jibril ala tanaayaahu قال Naona Jibril anakuja na farasi yake. Kaalla Allah Ta'ala, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala id tastaghithuna rabbakum fastajaba وتعالى. Allah Subhanahu wa Ta'ala na binimlimu pombo limboomba msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah subhanahu wa ta'ala akawatumia malaika 1000 ili kuja kumsaidia Mtume alee wa salatu wasalamu kwenye vita vya badri. Hamadallah. Wa anzal Allah subhanahu nusra ala rasulih sallallahu alayhi wa Allah subhanahu wa ta'ala nusra kwa Mtume Aliye Salatuhu Wasallamu na waumini kwa manaha huma atafa al-mushrikina asran wa qatla bali waislam wakawu wa ashrikina na wakawchukua mateka faqatlu minhum 70 wa asaru 70 wa islam wakawa wamewu wa ashrikina wa al fi an al ibn anhu طبقي امام البخاري ابن صحيحك كتوك ابو البراء عازب الله امرضييه انسمع كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اسواب من المشركين يوم بدر 40 و100 حقيقه انتم عليه الصلاه والسلام نا صحابه ذاتي والويروي سكويا في ذا بدر 140 كيشك اسمع ابن عباس 70 اسير wakawachukua mateka washirikina 70 wa 70 na katila na wakawua washirikina 70 waraw al-Imam Muslim fi sahihi an ibn Abbas radhiallahu anhu maqal fi rihil Imam Muslim niadapokea ibn Abbas kuwa wa qatalu makafiri 70 wa atharu 70 wa wa qatkhu makafiri 70 ibadallah qala al-hafidh fi al-fath al hajar kunya kitabu taki fath al anasema hadha huwa al fi adad qatla huwa haqqi kwa idadi ya wale ambao mwaua wakati wa shirikina ibadallah min samma abu wa Abu al-Hakam Amr ibn Abu Jahl Hisham wa Uthba wa Shaybah ibn Rabi'a wal Walid ibn Uthba wa Umayyah ibn Khalaf wa ghairuhum min al vita Abu na na wa Rabi'a فموتنا الوليد بن قطوه وعطبه واميه ابن خلاد و ونجينه ككشافه قفكافيري وانقفا في, في هذه الرواه امام مسلم في صحيح عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الي pkg امام مسلم kutoka انس بن مالك انتم عليه لا بدرن ان رسول الله صلى الله عليه ترك قتل بدر ثلاثه بعد فتق بدر ولي ولو واق فيت بدر متمه اليواثه سكتاتو بلا كو ازيك بعد سكتاتو متمه كارجيا قالي ambao wamelala yule makafiri فظن عليهم فنادهم kuambia يا ابو جهل ايوه ابو جهل يا اميه ابن خلف ايوه اميه ابن خلق. يا عقبه ابن ربيعه اوه عطبه ابن ربيعه يا صيبه ابن ربيعه اوه صيبه ابن ربيعه الا ليس ما وعدكم ربكم حقا يفي انكم يا قطيله الذي مولاه وجدت ما وعدني ربي حقا حقي كامي يلي الذي الله بنيهدي نيمكوتو كولي حقي فسمع عمره رب لو قال عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر اتسكيا قولي شاك سيما يا متومي كيشaksema ya rasulullah ewe mtume wa allah kaifa yasmauna wa an yujibu wa qad wa qad jayyafu vipi wataskia vipi watakujibu hali hakuna mili yao shaanza kuharibika imeshaanza kuoza faqala alayhi salatu wasalam mtume akamjibu umar na kusema walladhi nafsi yangu iko katika ma antum bi as'ali ma aqulu minhum nyinyi hamsikii yale ambayo mimi nayazungumza kwa ashida wao wao wanamsikia vizuri walakinnahum la yaqdiruna an yujibu lakini hawawezi wakanijibu qala qataadha rahmullah imamu qataadha hatta asma'ahum wa wa wa nadama Allah Subhanahu wa Ta'ala amiwapa uhai wale washirikina kwa mara nyingine ili waweze kusikia mtume kauli yake kwa kuwalauumu na kuonesha kwao ni madhalili na kuonesha kwao na ikawa adhabu kwao na hasara kwao na majuto ndiyo mana Allah akawa amiwaskilizisha ili wamsikie mtume anawaambia nini aqunu matasma'un wa, wa enfin astaghfirullah Alhamdulillah وصلى الله على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين اما بعد عباد الله فتشهد من الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنه في غزوه بدر الكبرى عشر رجلا كانوا وإسلام وكا ومعاوى وائسلام من بتيعهه في بيته ديابذ عباد الله كيش اكسمه سته تو من المهاجرين masuhaba wasita kwenye muhajirina wa sitatu minal khazraj na masuhaba wasita kutoka kwenye kabila la khazraj wa ngani minal aus na masuhaba wawili kutoka kwenye kabila la aus hawa ndio masuhaba ambao wamewao katika badri bila shaka hawa Allah subhanahu wa ta'ala kama salatu kipini mtuma wa Hatib alikoja kumstakia mtume mambo ambayo Hatib anamfanyia akasema Hatib bila shaka ni mtu wa motoni mtume akasema kadhabta unasema uongo la yaquluha Hatib watoingia motoni fa innahu shayda badra walhudaybiyya kwa sababu ameshahidilia vita vya badri na hudaybiyya kila sahaba ambaye ameshuhudilia vita vya badri na vita vya hudaybiyya hata ingia moto ni kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam na katika masahaba walihudhuria vita vya badri alikuwa Abu Bakar alikuwa Umar na vile vile Uthmani akapata udhuru na Allah subhanahu wa ta'ala akwambia i'manu ma shaktum faqad ghafartu lakum fanyani mnachokitaka kwa hakika nimeshawasamee masahaba wote ambao wamehudhuria vita vya badri wanapofanya makosa bila shaka makosa tayari Allah nimeshawasamee tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuupa ushindi duniani Allah subhanahu wa ta'ala atuweke mbali na kila munasikii mwenye kutaka kuukonda Uislamu tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayuthabbitana ala alkitabu wa sunnah hatta nalqahu wa huwa radin 'anna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam